يقول رجل أفطر في نهير رمضان عمدا فهل يعني يؤدي اليوم الذي أفطره أو يتوب توبة نصوحة الجواب كل الأمرين يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا ويقضي هذا اليوم احتياطا وهو قد فعل كبيرة من كبائر الاثم وعليه قضا هذا اليوم والله أعلم